تستغفره ونستغفر ونعود لذكر شهورنا هذه له اشهد لا الله واشهد ان محمدا عبده بعد اؤكد على مساله تكلمنا عنها في الدرس السابق وهي من لبس خفين او جوربين واحد فوق واحد او لبس جوربا ولبس عليه حذاء ثم مسح على الجورب الاعلى او الحذاء الاعلى قلت أنا لو مسح على الحذاء الاعلى ثم خلعه أو على الجورب الاعلى ثم خلعه ونزعه فانه يبطل المسح انتبهوا يا إخواني. نتكلمت على مسألتين مسألة الأولى من خلع الخف قلنا يبقى على طهارته فإن أراد أن يتوضأ من جديد لا يشرع له أن يمسح على الخف بل ينبغي أن يغسل رجليه. مسألة أخرى الآن عنده جوربين او عنده جورب ونعل فمسح على الأعلى يعني انتقض وضوءه ومسح على الأعلى ثم نزع هذا الخوف الأعلى ذكرت انا أن الحكم في هذه المسألة هو ان المسح يبطل وهذا القول الذي نرجحه وهو الذي وافق والاحتيار للدين وإن كانت المسألة فيها قول آخر وهو جواز أو بقاء المسح لكن هذا الذي نقول به أو ندين الله تعالى به في مكان الاحتيار اولا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 طيب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <على> اقرأ <الحديثين> العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه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 وصلاته صحيحة لكن في المذهب ان الدم نجس وانما حمل الامام مالك هذا الحديث على جواز الصلاة قاسه او حمله على من به سلف فان الدم اذا غلب صاحبه وعرف انه لا يرقى الا بعد خروج الوقت المختار فانه يصلي به ولا حرج واستدل بفعل عمر وبادله اخرى ثبتت في السنة ك. حديث وسيأتينا ان شاء الله واثر عن عبد الله بن عمر انه عصر بصرة وهي الدمله عصر بصرة فلم يعد الوضوء, أو لم يعد الوضوء ولم يعد الصلاة وذكرنا شيئا من فوائد هذا الحديث ونبهنا على امر مهم متعلق بهذا الحديث وهو ان الانسان يختم له على ما سبق من حياته ان المسلم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 ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه قال مالك قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن يومئ برأسه إماء قال يحيى قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك وهذا يعني كي يتقي المسلم تلويث ثيابه كما ذكرنا أو تلويث المكان الذي يصلي فيه فإذا ركع فإن الدم ينحدر بقوة اما ان اومأ برأسه ايماء من غير ان يركع ركوعا صريحا او ان يسجد سجودا صريحا فان الدم لا ينحدر بقوة وهو ادعى لانكفافه ولي انقطاعه نعم. الوضوء من المذي هذا باب جديد وقبل ان نبدأ وان نشرع في شرح هذه الابواب التي ستأتي أستسمح إخواني وكل من يسمع أو من يستمع إلى حديثنا فإنني شخصيا أتحرج من تدريس هذه الأبواب لمكان الحياء لكن الله تعالى لا يستحي من الحق وهذا الذي نشرحه إن شاء الله تعالى فيما سيأتي من الدين ولولا أنه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 يعني أن المذي من نواقض الوضوء وما هو المذي المذي هو ماء أبيض رقيق لزج هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند المداعبه عندما يقترب الرجل من أهله أو يخرج عند النظر أو عند تذكر الجماع وغير ذلك من دواعي الشهوة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 أمر بنضح الفرج ونضح الفرج هو رشه النضح هو الرش أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنضحه بنضح الفرج وأيضا أمر بنضح الثوب لا غسله لأن نجاسته خفيفة وهذا الكلام موجه خاصة لمن ابتلاهم الله جل وعلا بالوسواس نسأل الله أن يعيذكم منه فإنه مرض خطير جدا ودواء الوسواس يا إخواني أن يلتزم المسلم السنة وما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنضحي وليس بغفل الفرج أو بنضحي الثوب، فليكتف بذلك ولا يتكلف المسلم غير هذا على أن أهل العلم اختلفوا هل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 فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة هذا الحديث وهو حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أصل في هذا الباب وهو باب نجاسة المذي وأنه ناقض للوضوء وقد ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الإسناد عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله وابو النضر هذا هو سالم بن اميه القرشي مولاهم المدني وهو من الثقات بل هو ثقة سبت لكنه كان يرسل كان يرسل الأحاديث مات سنة تسعة عشرة ومائة ولعل الإرسال الواقع في هذا الحديث هو من هذا الراوي وهو أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله وعبيد الله هذا هو ابن معمر بن عثمان القرشي وهو أحد وجوه قريش جواد شجاع وجده معمر صحابي هو ابن عم والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه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 المقداد بن الأسود هو المقداد ابن عمرو بن ثعلبه البهراني ثم الكندي وكان الأسود ابن عبد يغوث تبناه وهو صغير فنسب إليه لهذا يقال المقداد بن الأسود وإلا فهو المقداد بن عمرو بن هعلبة البهراني هو صحبي مشهور من السابقين الاولين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 وهو ابن سبعين سنة لماذا تكلمنا عن وفاته لأن سليمان بن يصار ولد سنة أربع وثلاثين والمقداد توفي سنة سلاث وثلاثين يعني ولد سليمان بن يصار بعد وفاة المقداد بسنة واحدة لهذا كان هذا الحديث منقطعا كان هذا الحديث فيه انقطاع لأن سليمان ولد بعد وفاة المقداد بسنه واحدة وقد اخرج الامام مسلم والنسائي من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن ابيه عن سليمان بن يصار عن ابن عباس عن سليمان بن يصار عن ابن عباس قال قال علي وذكر الحديث اذا فساقط من الاسناد هو عبد الله بن عباس وبهذا يتبين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 ابن عمه وصهره وابنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي صاطمة ولا, ولا يصح فاطمه الزهراء بل تسمى فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى سيدات أهل الجنة لمكان بنت النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن عندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنا أستحي أن أسأله جاءت بياء واحدة أستحي وهي لغة تميم ولغة قريش بيائين استحي وهو الذي ورد في القرآن إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضه وهما لغتان صحيحتان وأظن أن هذه اللفظة من الرواة وليست من علي لأن عليا قرشي و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 ان كثير من الناس ربما شك في خروج المذي فيذهب يتوضا ويغتسل نقول اذا وجدته يقينا في هذه الحاله انضح فرجك قلنا والنضح الاصل فيه الرش وهو ان تاخذ كفا من ماء وتلقيه على موضع النجاسه فقال فلينضح فرجه بالماء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 بحيث لو خرج منه ذلك هل يجوز له أن يستجمر أو لا خلاف كبير جدا بين أهل العلم والذي يصحه والله أعلم أنه يعدل عن الماء إذا لم يوجد يعني يجوز للمسلم أن يستجمر إذا خرج منه المدي إذا فقد الماء إذا فقد الماء لتنصيص النبي صلى الله عليه وسلم عليه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 مع الأصهار ومع الأقارب عموما فيه استعمال الحياء مع الأصهار ومع الأقارب عموما لمكان الإلفة التي بين الأقارب أو بينك وبين الأقارب وبينك وبين الأصهار وإلا في مطلوب مع كل مسلم لكن يتأكد استعمال الحياء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 يعزفون عن طلب العلم بل كثير من الناس تجدهم مثلا يجاورون المسجد او يعلم ان في المسجد الفلاني يعلم فيه الضروري من علوم الدين سواء كان توحيدا يصحح به عقيدته او كان فقه العبادات الذي تجب او يجب معرفته على كل مكلف خاصه فيما يجب عليه وجوبا عينيا أما ما لا يجب عليه وجوبا عينيا كالزكاة بالنسبة للفقير أو الحج لمن لا يستطيعه فإن هذا لا يجب عليه وجوبا عينيا إلا إذا وجب عليه أما مسائل الوضوء ومسائل الصلاة ومسائل الصيام فإنها تلزم جميع المسلمين لزوما عينيا ولا يعذر المسلم بجهله المسألة الرابعة أو الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث في هذا الحديث قبول خبر الواحد العدل الثقه فيه قبول خبر الواحد العدل الثقة فيما ينقل منه ويستفاد هذا من ارسال علي للمقداد وحده ليسال النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه بالجواب وهو واحد لكنه عدل ثقه ولا يشترط الشاهدان أو الراويان في نقل العلم كما يزعمه المعتزله وأهل الكلام فإنهم يشترطون في خبر الواحد أو يشترطون في قبول الخبر أن يكون من راويين فأكثر ولا يقبلون خبر الرجل الثقة لوحده وهذا الحديث وغيره من الأدلة على قبول خبري الواحد قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني أجده ينحدر مني مثل الخريزة فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكرة وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المذي وهذا الحديث أيضا أو هذا الأخر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فيه تأكيد ما سبق وهو أن المدى ناقض للوضوء وأنه يعني يوجب غسل الذكر أو نضح الذكر لأنه نجس وهذا محل اتفاق بين أهل العلم وفي هذا الاسناد أبو زيد بن أسلم وهو أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه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 وجود هذا من وجود هذه النجاة. اما مجرد الخيال فلا يشرع للمسلم ان يغسل محله ولا ان يغسل ثوبه منه قال اني لاجده ينحدر مثل الخارزة وقلنا الخارزة هي الجوهرة وجاءت في رواية مثل الجمان والجمان هو اللؤلؤ الجمان هو اللؤلؤ قال عمر فاذا وجد ذلك احدكم فليغسل ذكره جاء في روايه او في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلينضح وجاء هنا فليغسل ولعل النضح يحمل على المعنيين على الرش وعلى الغسل وتبرأ الذمه بغسله تبرأ الذمه بالغسل لا بالرش لان عمر نص عليه رضي الله عنه وهو من اكبر فقهاء الصحابه وهو الذي اخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا العلم يؤخذ عن الرجال خاصة لأنها من مسائل الخاصة بالرجال. فقال فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره. ذكرنا الخلاف بين أهل العلم هل يغسل كله أو يغسل موضع موضع خروج النجاسة الصحيح أن يغسل موضع النجاسة لأن لأنه جاء في أكثر الروايات فلينضح فرجه.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 نعم. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن جندب بن مولى عبد الله بن عياش انه قال سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال اذا وجدته فغفل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة وهذا مثل الاول ايضا في اثبات وجوب الوضوء من المذي وايضا وجوب غسل الفرج منه نعم الرخصة في وجندب ويقال جندب مولى عبد الله بن عياش ابن ابي ربيعة المخزومي وهذا الراوي خاص بالموطا لم يروى عنه في غير الموطأ هذا الراوي خاص بالموطأ ولم يروى عنه في غير الموطا ويقال اسمه ايضا يزيد بن القعقاع القارئ وهو الأشبه بالصواب. هذا الراوي هو يزيد بن القعقاع القارئ ويكن أبا جعفر وهو أحد القراء العشرة المعروفين وهو أحد القراء العشرة المعروفين ويسمى أيضا جندب بن فيروز، ويقال فيروز بن القعقاع لكن الصواب أن اسمه يزيد بن القعقاع يزيد ابن القعقاع القارئ ابو جعفر المدني وهو احد القراء العشرة قال عنه الذهبي رحمه الله في غاية النهاية في طبقات القراء قال احد القراء العشرة تابعي مشهور كبير القدر تابعي مشهور كبير القدر توفي سنة 27 ومئة وقيل سنة 30 ومئة الرخصة في ترك الوضوء من المذي قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي أنصرف فقال له سعيد لو سال على فخذي من صرفت حتى أقضي صلاتي. هذا الباب ليس مقصودا على ظاهره لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر الباب الأول وهو الأصل وقوله وهو الوضوء من المذي وهذه مسألة تثق عليها أهل العلم ولا يعرف فيها خلاف في أن المذي ناقض للوضوء وأنه نجس جاء بباب آخر فقال باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي ولهذا قلت إن هذا الباب ليس مقصودا على ظاهره ولا يفهم منه ان هناك خلافا في ترك الوضوء من نزول المذي ولهذا قال الحافظ ابن البر رحمه الله تعالى قال ترجمت هذا الباب بالرخصة بترك الوضوء من المذي ليست من الباب في شيء ليست من الباب في شيء لانه لا رخصة عند احد من علماء المسلمين في المذي الخارج على الصحة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 فقول واحد مجمع عليه أنه يجب منه الوضوء وأنه يجب غسل العضو منه ورش الثوب أما إن كان على سبيل المرض وهو السلف وسبيل الفساد فهذا الذي تتنزل عليه أو يتنزل عليه هذا الباب والاثار التي جاء بها الإمام مالك رحمه الله وأولها هذا الاثر الذي حكم فيه سعيد بن المسيب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 فإن تفكر الرجل قبل دخوله إلى الصلاة أو اقترب من أهله أو تذكر دواعي الشهوة قبيل دخول الصلاة ثم دخل الصلاة فحصل البلل من ذلك التذكر القريب أو اللمس القريب فإنه يجب عليه أن يخرج لماذا؟ لأن هذا الخارج إنما خرج عن صحة ولم يخرج عن مرض أما الذي يعنيه هذا السائل في هذا الاثر أن الخارج إنما خرج على سبيل الفساد والعله. ولهذا قال له إني لاجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف فقال له سعيد لو سال على فخذي يعني لو أحفسته على فخذي من صرفت حتى أقضي الصلاة دي. هذا يدل دلالة واضحة على أن من كان به ثلث في المذي خلافا لبعض الأئمة الذين يقولون بأن المذي لا ثلث فيه فإن من كان به ثلث في المذي وكان يخرج منه على سبيل المرض فإنه يجب, فإنه يجب عليه أن يتم صلاته ولا يجوز له أن يخرج دفعا للمشقة ولأن الشيطان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 هذه النجاسة تنحدر منك بل ربما أحس بها ولا وجود لداعيها الأحيانا الإنسان يدخل في صلاة ويحس بمثل هذا ولم يوجد داعي خروج هذا هذه النجاسة في هذه الحالة لا ينبغي أن يخرج بل عليه أن يستمر في صلاته ولا يلتفت إلى هذا الوسواس، وعليه أن يخالف الشيطان في مقصوده لأن الشيطان يريد أن يكره المسلم في العبادة حتى يتركها فإذا جاءك أيها الأخ المسلم مثل هذا الوسواس فأعلم عنه ربما جاءك وقال لك ما كبرت الإحرام احيانا الإنسان يجد هذا هذه المحادثة وهذا الحوار بينه وبين الشيطان ونأجزم أن كلكم وجميعكم يأتيه الشيطان عندما يقوم إلى الركعة الثانية فيقول لقد سجدت سجدة واحدة صحيح ولا لا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 مقصوده. نعم قال وحدثني عن مالك عن الصلط بن زبيب أنه قال م. سألت سليمان بن يسار عن البلد أجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء ثوب ولها عنه نعم. انضح ما تحت ثوبك بالماء ولها وله. وله عنه وله عنه نعم. هذا الأثر أيضا فيه اثبات وجوب الوضوء من المذي وأنه نجس لأنه أمر السائل لأن ينضح ما تحت ثوبه بالماء وهو مجرد نضح ما تغسلوشي إخواني أثوابكم لا تغسلوها لألا تصابوا بالسلس. واسألوا القدامة الذين كانوا في وقت بعيد كانوا يدرسون الفقه. على المذهب الخالص وفي المذهب يا اخواني فيه اعمال الشك يعني الشك عنده حظ من العمل للاسف الشديد والواقع انه ينبغي أن يطرح الشك ولا يلتفت اليه لكن الشك في المذهب له وجه من الاعتبار فبالغ الناس في غسل اثوابهم لمجرد الشكوك فصاروا الآن كلهم بثلاث البول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 في كتاب تعجيل المنفعه للحافظ ابن حجر وأيضا وقع مصحفا في التاريخ الكبير للإمام البخاري، والذي في كتاب الإكمال لابن ماكولا وأيضا في توضيح المشتبه للحافظ ابن حجر الصلت بن, بن زييد لأن أباه هو زيد بن الصلت أيضا هذا هو الصواب وأما الصلت بن زبيت فهو خطا فاما الصلت بن زييد على الصواب فهو الصلت بن زييد ابن الصلت الكندي ولي قضاء المدينة وثقه العجل وغيره ونسب إلى الارجاء نسب نسبة والا فهو ليس بمرجئ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 ويستوي عندهم ايمان فرعون مع ايمان جبريل عليه الصلاة والسلام لان الكل يعرفون الله سبحانه وتعالى وقد قال بهذا احد وعاظ هذا الزمان الذين اشربوا فن القصص والقصص يا اخواني لا يجوز الا لمن اذن له الامير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 أحد المطاعم في سفر فوجدت شابا يلبس سرواز جين ولبس يعني كما يقولوا إحنا تريكو تي شورت هذا ويتكلم يتكلم عن الجنة وعن النار والقصص فأحد هؤلاء القصاص المعروفين جدا وأنا لا أتحرج من ذكر اسمه لأنه ينبغي أن أنبه عليه أنبه على هذا ديانة وليس تشهيرا يعلم الله انبه على هذا ديانة لا تشهيرا وهو الذي يسمى بعمر خالد هذا يقول إبليس مكفرش والله العظيم يقول إبليس مكفرش لماذا؟ لأن إبليس عنده اقسم بعزه الله فقال بعزتك لا اغوينهم اجمعين قال ابليس يعترف بوجود الله بل يقسم بالله تعالى وهذا هو الايمان عنده فقال ابليس ما كفرش وانما استكبر فقط وهذا من الزلات الخطيره حتى يعلم اخواننا جميعا ان كلام بعض او كلام بعض العلماء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 ولماذا لا تأتي إلى فيقول لك يا أخي الإيمان في القلب ماهوش في هذا الشيء هذا ماهوش المشكلة في الصلاة هام من الناس يصلوا ويسرقوا هاو من الناس يسرقوا يصلوا وراهم يخونوا هاو من الناس يصلوا ويدخلون المسجد ومن أطرف ما سمعت أنه واحد من الناس هداه الله اسال الله أن يهديه راه يدخل المسجد بتاعنا خابطها أمور ويدخل يصلي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 من اذى واحد ما سرقت واحد ما خنت واحد قاوري عقل قاوري واحد كل لي الماني جا عقل راه قاعد هنا هذا هو لا صلاة لا زكاة لا ذكر رب العالمين لم يسمع قط يتشهد لا اله الا الله محمد رسول الله ثم يقول أنا, انا لبثني خير من خير من قاع في المسجد مع ليش راك خير منهم في الاخلاق لكن هذا لا ينفعك شيئا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 لمجرد أنهم لا يكفرون الحاكم بعض الناس يجيب تاليك يقول لك واش راك ها والحاكم راه دير الشرطة يعسوا في الريبا ويعسوا في كذا واش راك يكافر ولا ماشي يكافر تقول له لا تقول له الحكم على الشخص بالكفر هذا يحتاج له شرائط لابد أن تنتفي موانعه ولابد أن تقام الحجة على هذا الذي تصفه بالكفر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 ممن ينتسبون الى اهل السنة والجماعة ببدعة جديدة لم يعرفها ثلف هذه الامه ولا العلماء الذين عاصروا هذا الزمان وهي بدعة هل الاعمال شرط صحه في الايمان ام انها شرط كمال في الايمان ام بعد يجي الواحد مسكين ما يعرف ما يفرق بين الكوع والكرسوع فرقوا بين الكوع والكرسوع وش الفرق بين الكوع والكرسوع الله اعلم جواب جيد هوا الكوع ها الكرسوع شو قدام بعضهم يا اخوان هذا الكوع وهذا الكرسوع غضوا كنت اسالكم تبدلوا لي تقولوا لي هذا الكوع وهذا الكرسوع يتخلطوا على كل حين فيجيه ويقول له وش رايك العمل شرط صحه ولا شرط كمال اذا كان إنسان يخاف الله يقول له الله اعلم انا جاهل بهذه المساله انا نعرف للامان الاعمال من الايمان ما تدخل لي لا هذه لا هذه واذا هو واحد ما شاء الله شاطر يحب يسمى يبين روحه او يقول له, له شرط ما شرط كامل يقول له انت مرجع واذا له واحد من جهه واحده اخرى يقول له شرط صح يقول له انت يا تكفيري وهكذا ضاع العلم بين هذه المصطلحات الحادثه التي لم يتكلم بها سلف هذه الامه ولو تركوا الأمر على ما كان عليه في عقيدة أهل السنة في تنصيصهم على الإيمان على أن الإيمان قول وعمل وأن العمل يدخل في الإيمان لكفى نفسه شر هذه الألاعيب وهذه الأرجحانات ولكفى نفسه شر وصم إخوانه بما ليس فيهم نسأل الله أن يهدي الجميع إذن قال مالك عن الصلث بن سييد أنه قال سألت سليمان ابن يسار الهلالي أحد الفقهاء وقد سبق عن البلل أجده هذا في الشيء المتيقم فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء واله عنه يعني دير انضح الثوب وما تكسر راتك عليه لأنه بعد ذلك ممكن راح تحس بالبلل من جديد لا تلتفت إليه وإن مفعل هذا الذي أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلتفت إلى ما تجده بعد ذلك وقوله وله عنه من لها يلهى كر... لهي يلهى كرضي يرضى والمعنى اشتغل عنه بغيره دفعا للوسواس اشتغل عنه بغيره لدفع الوسواس نكتفي في الدرس بما ذكر لأنه سيأتي إن شاء الله تعالى باب جديد نأخذه إن شاء الله تعالى بالشرح في الحصة القادمة